قل في الحق والحق اقول لام لا ان جهنم منكم ومن من تبعكم منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين انه الا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ الاله لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق